الدين بروح لمفهوم من الدين قافش تعرفين في مفهوم في الزمن ده للتدين موجود برضو مفهوم قافش كده على الاخرين طبعا مش كل المتدينين كده ابدا يا جماعه محدش يشوف كلامي غلط في نسبه كده موجودة في مفهوم قافش كده من التدين فاجي اتدين احس كده ان انا منعزل وبعدين خلي بالكم في مفهوم مش بس قافش ويكره الاخرين ويحسسه كده ان الاخرين دي ناس وحشة وابعد عن المجتمع المجتمع ده يلا انا عنه ويلا نعمل لا ده دا كمان دايما بياخد الاراء الصعبه أمر مختلف فيه في التدين ياخد الرأي الأصعب دايما طب يبني في رأيين سيبني أخدنا الرأي الأسهل وخدمت الرأي الأصعب واحنا الاتنين صح لا لا لا يا أخي اتقي الشبهات يا أخي خد الأصعب بقى يا عم الكلام ده اللي عايز يعمل ورع أنا مش قادر أعمل ورع أنا بالعافي عايز أعمل الشريعة يا عمش أنا حس أن أنا مبسوط لا سيتصلني الخمس فروض واحد محسسني دايما لحد ما اعمل الصلوات كلها ان انا ناقص يا ابني انا مش قادر اعمل الصلوات لسه نفسي بس مش قادر معلش بكره فيقدر فدايما حاسس حتى بعد ما صليت في الصلوات الخمسه حاسس ان انا باقصر برضو ليش حد محسسني ان انا فيه امل طب اتكلم من وجهة نظر البنت انا كبنت نفسي البس مايو وخصوصا حاول يلبسوا بيلبسوا مايو مش عشان عايز افتن ولادي والله عايز يبقى شكلي حلو هي كده وكل البنات وحشين يا جماعة. لا طبعا هي مش فاهمه ان موضوع مدير المجتمع مش مركزه هي عايزه تحس بثقتها في نفسها حاب كلهم بيعملوه فعندها ضغط نفسي ف بعد شوية بضطر تلبس مايو تلبس احتشام شوية اه مش لدرجه ان هي تغطي شعرها كمان لكن محتشمة نظن نحسسها ان الكوبايه نصها فاضي تطلع من عندي كده حاسه بتقبيل ضمير امتى بقى هاخد القرار يا بتاع الطرحه على شعري يا هو ده بس الدين طبعا لازم اه في الاخر ناخد الشكل الربنا ربنا عايزه عايزه لينا لكن ليه ما نحسسهاش ان هي 80% او 85% افرض واحده محتشمه قوي قوي, قوي وفاضل بس شعرها ومغطية كل حاجة تانية طب دي دي ممكن تبقى 90% صحيح ناقصها حاجة اه لكن ليه ما نحسسهاش ان هي ثلاث ارباع قدامها مليانه ده 90% من قدامها مليانه فتتشجع هي فتطلع من القعده معاكي يا صاحبتها انت ما في صاحبتها محجبة بس منفرها خانقاها من انا لسه كان بيتكلمني واحده النهاردة بالتليفون بتاخد رايي في حاجة انتوا لسه معايا ولا ايه انتوا عارفين اتشد قطع مرة انا عايز اطمن لاحسن يكون قطع كده انا عمال ارغي مع نفسي هدوس هولي فريش لا شكله شغال الحمد لله اه... حد كده يعبرني كده باسم الله المهم انا هكمل هنا ان شاء الله فانا لسه كتواحدة بتاخد رأيي فبتقولي انا عندي واحدة صحبتي وصاحبتي دي جت في رمضان كده واقبلت على التدين وبقت عايزة تتحجب وخدت القرار منها ناوية تتحجب بايه بتقولي كده البنت البنت محجمة طبعا لفسه طرحة يعني وخدت القرار ودلوقتي لسيت الموضوع اعمل ايه عشان خليها والتنا متفوق شوية قالتلي يعني ايه قلت لها ما تلوأي شوية ما تأ... انت مالك مستعجلة كده عليها قالت لي ما هو لازم هو بتاع بن ساكتك قلت لها هو انت مش يمكن تكوني مشواخدة بالك لكن انت نفسك قوي ناكبت حجبت على قديك فانت خدتي سوابها قالت لي اه يمكن اه قلت لها فانت يا حرام زي اللي عايز الزرعة تكبر بسرعة اوية شبنون انا زرعة شجرة فابتبدأ يغرعها مية فمن كثر ما غرعها مية الشجرة ماتت اتخنقت <تصفيق> بدلا مشويش هو حط مية بالراحة هي فاهمه ان الحجاب لازم تلبسه ولازم تلبس طرحة وتغطي شعرها هي فهمة كده وانتي فهمة كده تفهمناها كده الف مرة ما هي عارفة لكن يلا نحسسها انها احتشمت وده كويس وان الخطوة اللي خدتها كانت هي بتلبس مثلا 65% جد دي تلبس 90% كويس افل يلا فات العشرة ولا لا نائس عشرة فين الفرق ما بين واحدة بتقولها لها ما هو ناقص 10% واحده بتقول لها يا قربنا ده فاضل يلا واشتغلت على روحانيتها وحببتها قوي في الدين وتكلموا في الحاجات واشتغلوا واتكلموا ان النجاح في الشغل جزء لا يتجزأ من التدين عشان منظرنا كمسلمين يبقى مظبوط عشان ربنا خلقنا عشان نعمر الأرض فكلمتها على انه كمان كويس كويس على ما تتحجبي كده تكوني كمان ناجحه في شغلك فتحس البنت انها وراها مهمة وانها وانها, وإنها وما بين واحده محسساها كده من غير ما تقصد طبعا انها خنقها وانا قلت للبنت كده قلت لها مش عايزه ازايقك بس هو انتي وحشه لكن انتي انشغلتي بالثياب وباللي انت عايزه تأخذ اسمك انك زرعتي شجره فنسيتي خالص انك تراعي الشجره دي بالراحة وتراعيها وتحطي فيها بال بالميه تحطي فيها الميه بالراحة وبالحكمة فالنقطه دي مهمه قوي قوي قوي قوي فأدركت قلت لها عارفه لو انتي محسساها انه في أمل وانها عامله كويس هي لوحدها هتاخد الخطوة دي في الوقت الصح لكن لو إحنا محسسينها انها ناقصها حاجة دايما بعد شويه مش بس مش هتعمل الحاجه دي دي تنزل من ال90% لل70% تاني ويمكن لل60 بقى كمان لا تحس انها انا عاوز اوصل لل100% اعمل ايه بايظه بايظه يا جماعه الاشراق ده اتفرض في سوره النور الإشارب اتفرض في صورة النور الحجاب ربنا تدرج بيه بالراحه للناس سوره النور دي في كام سوره في القران 114 سوره 104 منهم يعني سوره النور سوره رقم 104 في ترتيب نزولها فاهمين يعني إيه؟ يعني في العشرة في المية الأخيرة من نزول القرآن يعني ربنا ما كملش المؤمنات عن الإشرب غير في العشرة في المية في الآخر لما دعوا حلاوة الإيمان والطاقه فقولوه لهم بقى كملوا كملكم لحسن الحتة من صدركم دي بينا وشعركم ودي حتى تخصكو انتو أكثر انتو وقزاتكو بلاش الناس تبقى شايفو جمالكم ده ده من جمالكم يا ستات كأن ربنا قال لهم كده سبحانه وتعالى ما التفسير يعني فكملوا بقى يلا تتمموا الحياة آخر تتميمه بآخر عشرة في يلا فهي فرضة اه وان احنا نبقى نبينين بس الوش والكفين اه طبعا والشكل ده مش بس في الاسلام ستنا مريم في الدين المسيحية ما تترسم لحد النهاردة بيرسموها كده نبينها بس وشها وكفين وكاف متوعها فهو ده ده ده اللي ربنا عايزه من كل الستات لكن ده درجة وعالية جدا دلوقتي عايزين نوصل لها بالتدريج هي أقل أفروضة لكن احنا هنوصل لها ازاي المنهج اللي هنوصل بيه ليها فرق يا جماعة لما نعمل حاجة يفرق جدا المنهج اللي هنمسكه يلا بقى كمل الجميل واحدة واحدة فتطلع حاس انها بتعصي بضعف وعن غير قصد مش قصدها يعني بدل ما تطلع تحس انها عصي ربنا ومش بتحبه عارفين من الاسباب برضو اللي احنا بنحس التدين كاداب ليه في الزمن ده انه في ناس بتحسسنا ان احنا لو بنعصي ربنا ده دليل على اننا مش بنحب ربنا القاعده دي غلط القاعده دي منهاش لهاش اي علاقه بدين الاسلام ايه القاعده ناس يقول كده مش انت بتاعس ربنا اه ده دليل ان انت ما بتحبش ربنا ياه ايه الكلام الفارغ ده اللي ما اي علاقة بالاسلام لا طبعا و... والمسلم